يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا توبوا 129. توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم, ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخز الله النبي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 ك على كل شيء قدير، يا أيها النبي، جاهد الكافر والمنافقين وغض عليهم، وما أواهم جهنم وبأس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة نوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا 119. فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين 110. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي ابنتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومرمى مذ ن عمران التي أحصلت فوجا فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربّه وكتبه وصدقت بكلمات ربّه وكتبه وكانت من القانتين